بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْقَوَابِحِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا نزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وللكافرين امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمت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 به كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسن مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب بِغِيْم كَمَن جَوْا خَادِدٌ فِي النَّادِي وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ وَمِنْهُمْ ومن يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْفِيَهُمْ بَغْتَهِ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إِنْ توليتم أن تفسدوا فِي الْأَرْضِ وتقطعوا أرحامكم ولئك الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى بصارهم أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وصد عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وَإِن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم ا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن ينبخل ومن يذخل فان ما يبخل عن نفسي والله قول نغين الفقراء وان ان يس تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم